متمثله في المواسم والايام الفاضله التي تكثر فيها الطاعات فتكون من الله العطايا والهبات وتنزل الرحمات والمحروم ايها الاخوه من حرم في هذه المواسم من الطاعه ايها الاخوه الكرام تاتي ايام العشر من ذي الحجه في وقت اشتدت فيه حاجتنا الى طاعه الله وعبادته وزاد شوقنا والله الى التنافس في مقام العبوديه مقام العبوديه الذي به يشرف العبد وبه يكرم الانسان في الدنيا والاخره يقول الله تبارك وتعالى مبينا لنا ثمره هذه العباده يقول سبحانه وتعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون هذا في الاخره الذين يعبدون الله حق عبادته يقول لهم جل وعلا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ العيون وانتم فيها خالدون وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فواكه كثيره منها تاكلوا ايها الاخوه الكرام يجب ان نعلم ابتداء ان الله جل وعلا غني عنا وعن طاعاتنا وعن عباداتنا وعن قربنا لكننا نحن لكننا نحن المحتاجون الى الطاعه نحن المحتاجون الى العباده نحن المحتاجون الى هذه المواسم قال تعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد اي يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز فالمؤمن الطائع يحتاج الى المزيد في هذه المواسم لماذا لانه مقصر في حق الله مهما عمل كما اننا جميعا ايها الاخوه كما اننا جميعا ايها الاخوه المؤمنون لنا ذنوب سترها الله علينا ولو لم يكن عندنا الا التقصير في نصره هذا الدين لكان ذلك كافيا للندم والتوبه والاستزاده من الطاعه من منا يزعم انه ينصر دين الله كلنا ذاك المقصر المؤمن العاصي المفرط في بعض الواجبات المصر على بعض المحرمات كم هو بحاجه الى ان يتقرب الى الله في هذه المواسم الم تسام القلوب المؤمنه من مشاهده الحرام وسماع الحرام واكل الحرام الى متى يمنن العبد نفسه بالاستقامه والطاعه والتوبه اماني فارغه كل عام يطوى ولا جديد هذا اذا لم يتورط العبد في ذنوب جديده السبب حب الدنيا وكراهيه الموت قال الله تعالى الم يئني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثيرا منهم فاسقون ايها الاخوه المؤمنون اعلموا رحمكم الله واياكم اننا قد دخلنا في ايام هي افضل ايام الدنيا ولذا اقسم الله تعالى فقال والفجر وليال عشر وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله منه في هذه الايام العشر قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء ايها الاخوه اذا سمع الانسان اجر الجهاد وفضل الشهاده الا تشتاق نفسه الا تشتاق نفسه ان يكون شهيدا في سبيل الله الا يمني نفسه بان يكون من المجاهدين بلا والله هذه الايام فرصه النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الايام العمل الصالح فيها افضل من الجهاد في سبيل الله الا حاله وحده وهو ان ينخلع الانسان من هذه الدنيا كلها فياخذ ماله كله ويجاهد في سبيل الله فيؤخذ ماله ويقتل في سبيل الله نسال الله تعالى من فضله ايها الاخوه الكرام هذه العشر تعديل انها افضل ايام السنه على الاطلاق والصواب ان نهار هذه الايام هو افضل الايام على الاطلاق اما بالنسبه لالليالي فان ليالي العشر الاخيره من رمضان لعلها هي الافضل ولذلك نقول استثمار ايام العشر من ذي الحجه في النهار خاصه وفي الليل ايضا لكن في النهار خاصه لانه لا يوجد ايام افضل من هذه الايام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال عليه الصلاه والسلام ما من ايام اعظم عند الله ولا احب اليه العمل فيهن من هذه العشر فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد هذا يدل ايها الاخوه على ان من افضل الاعمال الصالحه هذه الايام الاكثار من ذكر الله يا اخي المسلم عود نفسك على الاكثار الله تعالى يقول اذكر الله ذكرا كثيرا وقال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما الاعمال الصالحه كثيره جدا وميسوره بحمد الله لمن صدق مع الله وطمع في ثوابه فمنها الصيام كما ثبت في الحديث في صيام هذه العشر والانسان ايها الاخوه يصوم على قدر الامكان ولو بعض الايام ولو لم يكن الا ان يصوم يوم عرفه فقد جاء من حديث ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفه فقال يكفر السنه الماضيه والسنه القابله رواه مسلم يكفر سنتين صيام يوم واحد هذا طبعا لغير الحجاج ومن الاعمال الصالحه المنصوص عليها ايها الاخوه التكبير والتحميد الله اكبر الحمد لله والتهليل لا اله الا الله هذه الالفاظ ثقيله في ميزان الله عز وجل وخفيفه على اللسان ويلحق بذلك تلاوه القران والتسبيح ومダーسه العلوم الشرعيه وكل ذكر مستحب قال الله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام وجمهور العلماء على ان الايام المعلومات هي ايام العشر ايها الاخوه التكبير التكبير بالذات له خصوصيه في هذه الايام الله اكبر الله اكبر الله اكبر رددها يا اخي التكبير سنه في هذا هذه الايام وهو مع الاسف سنه مهجوره خاصه في ايام العشر فينبغي ايها الاخوه ان نجهر لا نقول في انفسنا الله اكبر لا نسمع الا انفسنا لا نسمع من حولنا وحتى البعيد في المساجد في الطرقات في البيوت في السيارات في الاسواق نحيي السنه فان احياء السنه له اجر عظيم نذكر الغافلين نحصل فضل رب العالمين جاء في صحيح البخاري معلقا مجزوما به من من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وابي هريره رضي الله عنه انهما كانا يخرجان الى السوق ايام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما يعني ال ال ال الدافع الى خروج ابن عمر وابي هريره رضي الله عنهم الدافع هو ان يكبر بصوت مسموع فينشر هذه السنه وهذه العباده بين الناس والتكبير الجماعي بصوت واحد غير مشروع والشيطان ايها الاخوه اخزاه الله كم يخذل عن, عن مثل هذه السنه بعض المسلمين يتركها مع انه يعلم انها سنه يتركها كسلا او خجلا او زهدا في الاجر وقد اخرج الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحيى سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا من سمعك وقلدك وفعل مثلك تحوز مثل أجره إن شاء الله التكبير أيها الإخوة أيضا ينبغي أن يكون مع استحضار المعنى كلمة الله أكبر صلى الله عليه وسلم انظر كم ترددها في الصلاه الله اكبر يعني من كل شيء اكبر من الشيطان اكبر من كل عدو اكبر من كل قوه تخافها اكبر من الفقر الذي يخافه بعض الناس اكبر من كل شيء انت تقول الله اكبر لا تزيد على ذلك لا تقول اكبر من كذا وأكبر. الله اكبر كما يجب على الانسان ايها الاخوه ان يراعي الاخلاص ان يكون الهدف والغايه هو ارضاء الله تبارك وتعالى لا يكون ذلك رياءا وسمعه من اجل ان يراه او يسمعه الناس والتكبير ايها الاخوه فيه طرد للشياطين وربما كف بعض العصات عن بعض المعاصي اذا راوا وسمعوا المكبرين صفه التكبير لم يرد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن, ورد عن بعض الصحابه رضي الله عنهم فالامر واسع الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر هكذا لا باس ولو قال الانسان الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد فهو حسنا ايضا ومن الاعمال الصالحه يا عباد الله في هذه العشر الدعاء الدعاء دعاء للنفس والاهل والاولاد وعموم المسلمين الاحياء منهم والميتين ومن ذلك ايضا الصدقه بر الوالدين صله الارحام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التوبه النصوح والاسراع فيها ترك المظالم بجميع انواعها رد الحقوق الى اهلها اخراج الزكاه لمن فرط وقصر فيما مضى يبادر في هذه الايام بتنقيه نفسه عله ان يلقى الله تبارك وتعالى وقد ابرى ذمته في هذا الباب ايها الاخوه المؤمنون المعصيه امر لا يليق بالمسلم خاصه اذا اصر عليها وجاهر بها فكيف اذا كانت هذه المعاصي في ايام فاضله كالعشر من ذي الحجه فالانسان يجب ان يراجع نفسه المعاصي لا تليق بالمسلم فكيف بمثل هذه الايام الفاضله التي ينتظر منك يا اخي المسلم ربك وخالقك ينتظر ان يرى منك طاعه واقبالا عليه سبحانه وتعالى نسال الله عز وجل ان يستعملنا جميعا في طاعته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 الحج موسم عظيم من مواسم العباده جعل الله عز وجل الحاج اذا حج حجا مبرورا جزاءا عظيما كما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاه والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه وفي الصحيحين ايضا قال عليه الصلاه والسلام الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه والحج المبرور ايها الاخوه لا بد فيه من امور ممكن ان ان يقال انها اربعه الامر الاول الاخلاص اخلاص النيه لله سبحانه وتعالى فلا يكون الحج لضغوط اجتماعيه ولا مرااهه ولا مجامله ولا ان يكون الانسان محرما مع بعض النساء لا الانسان يكون الدافع هو ان ياتي بهذا الفرض ركن من اركان الاسلام الامر الثاني ان ياتي بالواجبات فضلا عن الاركان وان يحرص على موافقه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم الامر الثالث ان يتحرى المال الطيب في الحج الامر الرابع ان يبتعد عن الرفث والفسوق والمعاصي بجميع انواعها وان يكثر من التوبه الى الله تبارك وتعالى ولا يصر على ذم وان يتحرى الصحبه الطيبه في الحج من حقق هذه الاشياء فهو باذن الله عز وجل من الذين يحجون حجا مبرورا فهنيئا له ايها الاخوه الكرام يجب ان نعلم ايضا ان الحج واجب على المستطيع اذا توفرت في المسلم ذكرا كان او انثى شروط معينه فيجب عليه الحج ولا يجوز له التاخير لان الموانع قد تطرأ وقد رجح جمع من المحققين ان الحج واجب على الفور بعد البلوغ كما رجح ذلك شيخ الاسلام رحمه الله وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا الى الحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له رواه احمد وهو حديث حسن ايها الاخوه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا رايتم هلال ذي الحجه واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره حتى يضحي وفي روايه فلا يمس من شعره وبشره شيئا والمراد بالبشره يعني الجلد هذا الحديث في مسلم فالذي عنده اضحيه فانه اذا دخلت العشره وقد دخلت فإنه يمسك عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته حتى يذبح أضحيته ولا حرج من الاغتسال لكل من الرجل والمرأة وكذلك أيضا تمشيط الشعر وهذه الأحكام خاصة بالمضحي فقط وليس بمن يشرك في الأضحية كالأولاد مثلا والزوجة إذا ضحى صاحب الدار فهو الذي يمسك والبقية لا يمسكون أيها الإخوة أيضا المضحي إذا مضحي اراد الحج وعنده اضحيه فانه يمسك عن الشعر والاظفار حتى عند الاحرام لا ياخذ من شعره واظفاره شيئا من اخذ من شعره واظفاره فلا يحرم نفسه من الاضاحيه لان بعض الناس يقول انا اخذت من شعري واظفاري فلا يصلح ان اضحيه لا تضحي حتى من اصر على اخذ شعره واظفاره فانه اضحيته صحيحه لكن بعض الناس يبدا الايام الاولى من العشر وياخذ من شعره واظفاره ثم يسمع عن الاضحيه وفضلها واجرها فيقول لك اني ما استطيع ان اضحى السبب قال لي اني اخذت من شعري واظفار هذا خطا الانسان اذا عزم على الاضحيه يمسك عن الشعر والاظفار حتى لو نوى قبل العيد بيوم مثلا او يومين فانه منذ ان ينوي يمسك ايها الاخوه الكرام هذه مواسم تاتي وتذهب بسرعه وكما اننا في اول يوم فكانها لحظات ونقول انتهت العشره فالعاقل ايها الاخ هو الذي لا يسوف العاقل هو الذي يبادر لا يؤخر ابدا لا يؤخر مطلقا كما ان الموت لا تستطيع ان تؤخره اذا جاءك هل يستطيع احد ان يدفع عن نفسه الموت لحظه لا يستطيع العمل الصالح يحتاج الى مبادره لان الانفس بيد الله تبارك وتعالى نسال الله تعالى ان يختم لنا ولكم بخير وان يجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله اللهم ختم بالصالحات اعمالنا وبالسعاده اجالنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اعز الاسلام واهله واذل الكفر والنفاق واهله اللهم عليك باعداء الدين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 اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا مباركا أنت أرحم الراحمين اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بشر ما عندنا إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www islam.com والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته